أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 الله وكفرتم به وشهد شاهد وَشَهِدَ شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولوَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ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 وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ عَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُونَا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 فَلَمَّا رَأوُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُونَ بَلْهُوَ مَسْتَعَجَلٌ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده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 وَإِذْ صَارَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَوْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ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 ياقوما أجيب دعيا الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب دعيا الله فليس بمعجز في الأرض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 قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها من